اِذْ تَسْتَوِىٰنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مِّنَ عند اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَرْضَ بِقَضَائِهِ فَقَدِ مِنْ بِالْعُرْوَةِ اللَّهِ إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم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 لِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبيت المصير